إنهما. هذا يعتبر تفرق نعم لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد ألا, يق ألا يقي له هنيه ثم الله. رجع وهو عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلا وأراد أن يلزم الرجل بالبيع يتم لا يكون في خيار حينئذ قام ومشى قلي ثم رجع نعم وهو, وهو راوي الحديث ابن عمر راوي هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نعم وأعلم بمعناه ولأن الشرع أعلم بمعنى الحديث لأنه يطبقه رضي الله عنه ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا ما لم يتفرق الشرع السنة الحديث ورد ما لم يتفرق من يعرف التفرق هذا من خطب به خطب به الصحابة رضي الله عنهم فهم يعرفونه فوجب ان يحمل على التفرق المعهود وهو يحصل بما ذكرنا يعني اذا ابتعد عنه ثم عاد حصل التفرق نعم فان لم يتفرق بل بني بينهم بل بني بينهما حاجز او ارخي بينهما ستر او ارخي بينهما ستر او نحوه او نام او قام عن مجلسهما فمسيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا فإن لم يتفرقا لكن بني بينهما حاجز هذا في مكانه وهذا في مكانه وهما يتبايعان فجاء النجار وبنى حاجز من خشب بين الاثنين أو كان هذا في غرفة وهذا في غرفة وهما حول الباب فجاء وأقفل الباب مثلا أو أرخى ستر بحيث أصبح هذا لا يرى هذا وهذا لا يرى هذا هذا ما يعتبر تفرق يعني كل واحد في مكانه إنما التفرق بأن يقوم أحدهما عن صاحبه أو ناما النوم يعتبر تفرق تبايعا وهما في مجلس واحد فناما من أول الليل إلى الصباح ثم قاما وصليا معا ثم عادا وجلسا في مكانهما لا يزال خيار المجلس معهم ما داموا لم يتفرقا بأبدانهما فالخيار لهما نعم وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره فإن فر يعني ما يحتاج أن يستاذن ويقول تراي أريد ان أقوم إذا كان لك رغبة في إبطال البيع قلها الآن لا حتى لو حاول الاختفاء منه ثم سحب نفسه ليلزم صاحبه بالبيع صح لأنه لا يلزم ان يستأذنه ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ كان ابن عمر يفارق صاحبه بغير أمره يعني بعدما يتم البيع بينهم يقوم فإذا عاد قام وابتعد تلزم البيع وإن أكره على التفرق ففيه وجهان أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين. ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر والرضا في البيع معتبر ما حد يلزم الآخر في البيع لكن ما يلزم أن يقول له سأت... سنتبرق سأقوم لا ما دام تم البيع فهما على خيارهما ما داما معا فإذا تبرقا لزم البيع ولا يلزم أن يستاذن أحدهما الآخر ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ لو أن الآخر بعد ما تبايعا ونقد القيمة واستلم المشتري المبيع مثلا ثم أراد أحدهما أن يفسخ فلا يعتبر رضا الآخر ما دام في المجلس فله أن يفسخ وإن لم يرضى صاحبه لأن هذا الخيار جعله له الشارع نعم وإن أكره وإن عكرها على التفرق ففيه وجها احدهما يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد الجانبين فكذلك منهما وان عكرها على التفرق يعني كانا معا ثم جاء شخص شاهرا لسيفه يريدهما ففر واحد ذهب يمين والاخر ذهب يسار هذا إكراه على التفرق ليس بخيارهما ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل الخيار ينتهي الخيار لانهما تفرقا والآخر لا يبطل الخيار لأن هذا التفرق بدون اختيارهما ورغبتهما ولا رغبة واحد منهما نعم والثاني لا يبطل لانه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الاكراه لأن التفرق يلزم به البيع وما دام انه بالاكراه بدون خيار فلا يلزم به البيع حينئذ ولا يبطل الخيار كالتخاير فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفرقا يعني إذا اجتمعا مرة أخرى بعد هذا التفرق المكرهين عليه فإن لهما الخيار فيه نعم فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه و... وللمكره الخيار في أحد الوجهين المكره على التفرق أحدهما له الخيار لأنه أكره على هذا فخياره باقي وأما الآخر الذي لم يكره فهو قد انتهى خياره لانه رضي بمفارقه صاحبه اياه والا لو اراد استمرار خياره لتبع صاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجوز في طواف التطوع ان يقتصر الانسان على شوط واحد او شوطين الطواف المعتبر سبعه اشواط سواء كان طواف ركن من اركان الحجه والعمره او طواف واجب كطواف الوداع في الحج او العمرة على رأي بعض العلماء او طواف مسنون طواف نسك كطواف القدوم للمفرد والقارن او غيرهما اذا طاف للقدوم او طواف تطوع مطلق كله سبعة اشواط فإن كان ركنا أو واجبا، فيلزم إتمامه إذا بدأ فيه لو أقيمت الصلاة وهو لم يتمه، فيتمه بعد الصلاة. وأما إذا كان تطوع، فهو أمير نفسه. إن شاء أتمه وإن شاء قطعه فلا إثم عليه. لكن الأفضل أن يتمه. لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يقول السائل ما حكم البيع بالتقسيط كأن يقول لي نقدا بخمسين وتقصيطا بمئة إذا قال له هكذا ثم لم يتفرقا حتى يتفقا على السعر على أحد الأمرين فهذا صحيح أما إذا أخذ السلعة وقيل له خذ هذه السلعة إن أحضرت القيمة خلال خمسة أيام أو سبعة أيام فالقيمة عشرة وإن لم تحضرها خلال عشرة أيام فالقيمة 12 هذا لا يصح وإنما عليهما أن يتفقا على السعر قبل التفرق وإلا فلا بأس لو قال تأخذه نقدا بكذا ومقسطا بكذا هذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يتفرقا إلا وقد اتفقا على واحد منهما يقول أنا أبيع هذه السيارة مثلا نقدا بخمسين فإن كنت تريدها مقسطه مثلا فهي بخمس وخمسين هذا لا بأس في أول الأمر بشرط ألا يتفرقا إن تم البيع إلا وقد اتفقا على التقسيط أو النقد. تقول السائلة أنها طافت وسعت بين الصفا والمروه ولكنها لم تأخذ من شعرها لعدم وجود مقص الشعر إذا كانت أخرت التقصير ثم قصرت قبل أن يكون هناك جماع فلا حرج عليها تأخير التقصير ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ما في حرج ما في حرج لو كمل عمرته ثم سافر طاف وساعة وكمل عمرته ولم يقصر إلا في الرياض أو في جدة أو بالطايف أو في أي مكان لا حرج عليه ما دام على نسكه أما إذا كان حصل جماع فحينئذن يلزم الهدي لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو التقصير أو الحلقة والتقصير بالنسبة للرجل فهذه المرأة إن كانت قصرت بعد هذا قبل أن يحصل جماع فلا بأس عليها يقول السائل هل يجب على الشخص ان يجلس مكانه بعد صلاه الفجر الى الاشراق ولا يتحرك من مكانه لكي ينال الاجر ما يلزم والله اعلم انه اذا كان في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه والا مثلا في المسجد الحرام قام للطواف هو في مصلاه قام لحلقة من حلق الذكر والعلم مثلا هو في مصلاه قام ليتكئ على شارية ونحوها فهو في مصلاه فلا ينزل أن يكون في مكانه الذي صلى فيه بل يتحرك والله أعلم يقول السائل ما حكم من يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات تساهلا هذا على خطر عظيم ويخشى أن يختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار فالواجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود والمحافظة على الصلوات الخمس فإذا تاب وأناب إلى الله فالله جل وعلا جواد كريم يتوب عليه يقول السائل جئت من الرياض بالطائرة لجدة لعمل ولينية في العمرة بعد انتهاء عملي ولكن حين الاقلاع من مطار الرياض مررنا بالمدينه المنوره فالان من اين احرم للعمره يقول جاء من الرياض بالطائرة لجده لعمل وله نية في العمره بعد انتهاء عمله ولكنه حين الإقلاع من الرياض مر بالمدينة المنوره فمن أين يحرم يجب على من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به حتى وإن كان في نيته الجلوس دون مكة في جده أو في غيرها مثلا يجب أن يحرم من الميقات ولا حرج عليه أن يجلس في جده شهر لكن يكون محرم ما دام ينوي العمره فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من جده وجب عليه هدي ما دام ينوي العمرة من قبل وهذه المسألة تحصل كثيرا والناس فيها يخطئ الكثير منهم يقول مثلا أريد جدة لغرض وأريد العمرة ولا يمكن أن أجلس في جدة أسبوع أو خمسة أيام وأنا محرم نقول لا يمكن ما دمت وصلت إلى أحد المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وانت تنوي العمره فيجب عليك أن تحرم من مكانك من الميقات وتدخل ما شئت من بلد على إحرامك فإذا جئت إلى مكة قضيت نسكك وأديت صورة أخرى يتوجه من بلده يريد جده لغرض من الاغراض ما يريد عمره هذا لا بأس به عليه يتجاوز الميقات وينزل في جده بعدما نزل في جده وصار قريب من مكه حن قلبه الى مكه فتجددت عنده نيه العمره الان يقول هل اعود الى الميقات احرم او احرم من جده نقول احرم من جده لان الان وجدت عندك نيه العمره تحرم من جده بخلاف من جاء من بلده ناو العمره وغرضا في جده نقول يجب عليك ان تحرم من الميقات ثم هذا الذي جاء من الرياض يقول مررنا بالمدينه واحد السيل ومر بالمدينه اين ميقاته الان مقاتم مقات اهل المدينه لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره جاء من الرياض عن طريق المدينه ميقاته الآن هو ميقات أهل المدينة لأنه أتى عليه جاء من الجنوب مثلا عن طريق السيل الطائف ميقاته السيل جاء من الجنوب من الساحل ميقاته يلملم الميقات الذي يمر به هو ميقاته جاء من مصر عن طريق المدينة ميقاته ميقات اهل المدينه جاء من مصر من طريق الساحل ميقاته الجحفة وهكذا إذا مر بالميقات فهو ميقاته فإن لم يمر بميقات فإذا حاذا أبعدهما من مكة أحرم ومثلا جاء من طريق البحر من السودان احيانا لا يمر بميقات على يمينه وهو قادم يلملم ميقات أهل اليمن وعلى شماله الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وغيرها من تلك الجهات جاء بينهما إذا هذا الأول منهما أحرم ولا يؤخر الإحرام إلى جدة لأن جدة ليست ميقاتا وإنما هي ميقات لأهل جدة يعني الساكن في جدة أو من أراد العمرة من جدة يقول السائل كيف تحسب اشواط السعي تحسب اشواط السعي الذهاب شوط والعوده شوط يعني من الصفا الى المروه واحد ومن المروه الى الصفا الثاني وهكذا يبدا بالصفا وينتهي بالمروه سبعه اشواط يقول السائل اذا جاءني مشتر يطلب سلعه ولم تكن هذه السلعه عندي وقمت بارشاده الى صديق لي من طرفي لديه هذه السلعه فهل يجوز ان اخذ منها ربح وهل يجب ان اخبرهما اذا كان مجرد ذكر منك لان السلعه عند فلان واذهب اشتري منه فهذا لا تستدعي هذا ارشاد منك لأخيك بأن السلعة موجودة عند فلان فلا يعتبر لك ربح فيها أو سعي لأنك ما توليت بيعها وإنما ذكرت للمشتري بأن السلعة توجد عند فلان ان رغب في هذا يقول السائل ما حكم من يعمل في البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية لأنه لا يخلو إن كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في الربا وأما إن كان لا يكتب المعاملات الربوية ولا يشهد عليها فهو متعاون معهم على الإثم والعدوان فهو على خطر عظيم وعلى المرء أن يطلب الكسب من طريق حلال والله جل وعلا قدر رزق العبد فإن استعجله وأخذه من الحرام أثم وإن طلبه من طريق حلال أتاه بإذن الله فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب يقول السائل هل يجوز الطواف عن الميت إذا كان يقصد أنه يطوف عن الميت فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز ذلك قال لأن الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الميت وبعض العلماء منع هذا وقال إن العبادات توقيفيه فلا يجوز لنا أن نعبد الله بطريقة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف عن ميت أو أذن بالطواف عن الميت فالمسألة فيها خلاف والاولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو للميت يقول السائل إذا لم يتم الحلق أو التقصير في مناسك العمرة الا بعد خلع ملابس الاحرام فهل يؤثر ذلك على صحة العمره لا يؤثر والحمد لله وعمرته صحيحة لكن الاحسن اذا ذكر انه لم يقصر ولم يحلق وقد لبس ملابسه العادية ان يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر فان حلق او قصر استعجالا وهو على ملابسه العاديه فلا باس عليه ان شاء الله وعمرته صحيحه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين